واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميت دَمُ وَدَمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا Panią Panią وَالْمُتَرَدِّيَةُ Panią وَمَا Panią Panią إِلَّا مَا Panią وَمَا Nie jestem pewna, że nie jestem pewna, że nie Oh, اليوم اكملت لكم دينكم واتمن عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوال الَّذِينَ مَنَّ مِن مَّا حييب <سؤال> يا ايها الذين امنوا اذكرون 119. فأيديهم عنكم واتقوا الله 111. وعلى الله فليتوكل وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم أكبرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم لا عنكم سيئاتكم وانا جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقَضِهِمْ ناقه ام لنا قلوبهم واتانا يحرفون الكلم ما وا ونسوح الضم مما ذكروا به ولا تزال تطلع ولا عفوا هم ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا أخذنا ميثاقهم فنسوح الظم مما ذكروا به 119. وَلَا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ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 ويعرفوا عن كثير قد يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام I Ludzie z kimś wiedzą, NAMAR YAMA WA MMU WA MAN يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد فقد جاءكم بشير ونذير والله وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا 1. التي كتب الله لكم ولا ترتد Niech قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن ile nie jedenkeli te płotu lenim ma Ene biwey up Jedy خاف الله رب العالمين <تصفيق> <تصفيق> تكون من أصحاب النار، وذلك جزاء. 111. فأخي فقتله فأصبح من الخاسرين 112. الله غرابا يبحث في Oh, -oh. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاء في القناة Szanowna Pani Wysoka Szanowna لفضيله <تصفيق> الدكتور ونصكمونك وعندهم التورات فيها One man بطل ما بين يديه من التوراه وآ لما بين يديه من الثورات وهدى وموعرة للمتقين وليحكم أهل ومن لم يحكم لفضيله <تصفيق> الدكتور ويقول أغ فأصبحوا فص على الدكتور فضل الله يؤتيه من يشاء ومن يتول الله أعذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار وَتَرَى كَفِيرًا مِّنْ هُمْ فِي الْإِفْمِ وَالْغُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَنَ بِأْسَمَانِ لولا ينهى وقالت اليهود يد الله ما بل يداه مبثوقتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا Why oh. now? That was one لقد Non فلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله Jeszcze raz powiem, jaki jestem w tej chwili? Nie wiem, czy وعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضررا ولا نفعا والله هو السميع لفضيله الدكتور وكانوا يعتذون كانوا لا يتناهون عن منكر تبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون Gue يجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فَرَبَّنَا وَمَا للذين لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النهار. وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُخْسِرِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 جعل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مما رَزَقَكُمُ اللَّهُ حلالا طيبا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن فكفارته إطعام وشرت مساكين من أوسط ما تطعمون مَاتُ لكم أو كث. اسوته ام او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم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 والامر والميسر والانصام والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا فَجَتَنِبُوا لَغَلَّ كُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن ويقع بينكم العداوة والبغض أف الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مَنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِ تَوَلَّيْتُمْ فَعلَ مُ أَنَّ الْبَلَاغُ لَيْسَ على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جناح فِي مَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالون علم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم <مضيح>. به ذوى عدل منكم هديا بالظل كعبه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عذل ذلك صياما ليذوق <تصفيق> وبال عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَلَفٌ وَمَنْ نَغَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهِ W Allahu Azizu أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة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 الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلام ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله شَيْءَ إِنَّ عَلِيمٌ أَلَمْ أَنَّ اللَّهَ شَهِيدٌ عَلَيْنَا وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ما علَرُ رَسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا Yeah.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 ما اصبحوا بها كافرين ما تعلم الله من ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ أبا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم 119. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُونَ وحضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو أَوْ مِن مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرَضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَرْضِ تقبسونه ما من بعد الصلاة فيقص ما نبله لا نشتري به قربا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله كانك تم شهادة Yeah. <laughs> وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي Na no.